بعد الكفر ما فيه ذنب ملاما للي سب المصطفى ويتباها عنه لها الكافر تعمت حراما النار عن بكفرها بغاها الله يجعل شلتا في منامه ومراض جسما ما يحصل دواها سب الرسول اللي في عن مقامة وظولها بتابت يدينا هبداها راضينا أقلت بمشية حمامة والنادي أبغى مشيتها ما لقاها الرغف بمحكم كلامة بالنار واحدة يا دي جنواحا ان حارب الاسلام انك عاما يا الحاقدين الجاهلين السفهم دم حب المصطفى واحتراما وللشرف والدين تكلم لحاها الله يا جاني تنتزب الزلزال أرض سماها يوم عبوس وصف يوم القيامة لجلي تعذب فيها يبصر عماها عاسي تبدل صبحكم في غمامة سود من قيف شرها في حشاها تنطر عليكم نار عجو كتامة والأرض تنسف والسمى شكماها قوم بيوتكم مار كامن تلد من بلاها واللي فرضها الجو صلاه وصياما والكعب بسجل طير دور ترى هل سنا ما المصطفى حبه هو اللي دعاه لنا تبين لو تعذر مرامك واللي كفر له غايه ما نفع شبيها النعامة تسمه يبين راسها في ثراها نبينا لها عند ربه كرامة اللي قرى بكتاب ربه قرامة خاصه له بالغالة والزعامة رسالته خاصة وهو منتهاها هذه من ناس كالصلاة وسلامة نجده بروا حين تملك غلاها